اسم كريم من اسماء الله الحسنى وهو اسمه سبحانه وتعالى المؤمن اسمه سبحانه وتعالى المؤمن وقد ورد هذا الاسم الكريم في اواخر سورة الحشر في قول الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن فالمؤمن من أسماء الله سبحانه وتعالى طيب معنى المؤمن لغة المؤمن لغة مأخوذ من الإيمان والإيمان في اللغة له معاني منها التصديق والإقرار التصديق بالشيء والإقرار به فهذا من معاني الإيمان ويأتي الإيمان ايضا بمعنى آمنه يعني من الخوف من إيمان الشخص يعني أن تؤمن شخصا يعني تؤمنه من الخوف وتزهب تجلب له الأمن وتذهب عنه الخوف فهذا معنى المؤمن من جهة اللغة طبعا من جهة الشرع الإيمان في يعني إذا اتصف به الإنسان بأنه مؤمن فإن هذا يشمل كما هو معتقد أهل السنة والجماعة الاعتقاد والقول والعمل الاعتقاد والقول والعمل الاعتقاد والقول والعمل وذلك يعني أن الإيمان يشمل هذه التصديق بما أخبر الله سبحانه وتعالى به وبما أخبرت به رسله الكرام ليس فقط مجرد تصديق وإنما تصديق مع محبة لله سبحانه وتعالى وخوف ورجاء لأعمال القلب يعني فالإنسان مثلا يصدق بوجود الجن ويصدق بوجود بوجود معبودات باطلة تعبد من دون الله ولكن تصديقه بالله سبحانه وتعالى فقط مجرد تصديق بوجود الله وإنما تصديق بوجود الله سبحانه وتعالى مع تصديق بجميع ما أخبر الله تعالى به وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مع محبة لله تعالى وخوف ورجاء لما عنده ثم هذا إيه؟ يترجم إلى يعني أقوال ظاهرة وأعمال ظاهرة فهذا في الإيمان يعني عندما يوصف به العبد يعني يوصف العبد بأنه مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وادناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فشمل الإيمان يعني المعتقدات وأعمال القلب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان طيب نأتي إلى المعنى الشرعي لهذا الاسم الكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى إذا قلنا الله تعالى هو المؤمن فما المقصود بهذا ذكر العلماء أن تسمي الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم يشتمل على معان متعددة المعنى الأول أن الله تعالى هو الذي أمن الناس أمن الناس من أن يظلمه مسلمه وكافره مسلم والكافر والصالح والطالح كلهم امنون من الظلم لا يظلم ربك احدا قال سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد فكل ايه سيعدل الله سبحانه وتعالى فيه ولن يظلم سبحانه وتعالى ايه مثقال ذره يجازي على السيئة بمثلها أو يعفو السيئه يجازي عليها بمثلها أو يعفو سبحانه وتعالى وأما الحسنة فيضاعفها سبحانه وتعالى إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وقد أقام الله تعالى الحجج على الخلق أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وفطرهم على التوحيد وأعطاهم الله تعالى العقول التي يفكرون بها ويدركون بها فإذا ضلوا بعد ذلك فلا يلومون إلا أنفسهم ولم يظلمهم رب العالمين سبحانه وكذلك من معاني هذا الاسم أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد آمن من آمن به من عذابه يعني آمن الله تعالى المؤمنين من العذاب الله تعالى هو المؤمن يعني الذي منح المؤمنين به الأمان من العذاب فأعطاهم الله تعالى أمانا أنه سبحانه وتعالى لن يعذبهم سبحانه وتعالى كذلك ايضا من معاني اسم الله تعالى المؤمن ان الله تعالى يجير المظلوم من ظالمه فينصره على ظالمه ويأخذ له حقه منه, ويأخذ له حقه منه اما في الدنيا واما في الاخره يعني لا يضيع حق المظلوم فالمظلوم يأخذ حقه من ظالمه و. يعوضه الله سبحانه وتعالى وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المظلوم دعوة المظلوم ولو كان كافرا مستجابة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المظلوم ولو كان كافرا مستجابة يرفعها الله فوق الغمام فيقول وعزتي لا أنصر ولو بعد حين يعني المظلوم حتى ولو كان كافرا فدعوته على ظالمه تستجاب وحذر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم المسلم لا يظلم لا وليه ولا عدوه لا وليه ولا عدوه والله تعالى يقتص للالي المظلوم من ظلم حتى البهائم التي لا تعقل يقتص الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لبعضها من بعض يقتص الله تعالى لبعضها من بعض يوم القيامة ف يبعث الله تعالى البهائم والحيوانات ويجعل الشات الجماء قرناء والقرناء إذا نطحت شات قرناء شات جماء فالله تعالى من القيامة يجعل العكس الجماء قرناء والقرناء جماء الجماء التي لا قرون له ثم تنطحها هي التي نطحت في الدنيا تنطح الأخرى في الآخرة وتقتص منها ويعني يأذن الله تعالى للبهائم والأصناف الحيوان أن يقتص بعضها من بعض بال يعني أي مظلمة كانت بينهم في الدنيا ثم يقول سبحانه وتعالى كوني ترابا فتكون ترابا وحينئذ يود الكافر يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا حينئذ الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا يتمنى أنه يصير ترابا مثل هذه البهائم فالله سبحانه وتعالى هو المؤمن بمعنى أنه تعالى يجير المظلوم من ظالمه والقصاص طبعا من كانت له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله منها اليوم قبل ان يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات يعني القصاص في الآخرة بين البشر يكون بالحسنات والسيئات يؤخذ من حسنات, من حسنات الظالم فيعطى للمظلوم فإذا فنيت حسناته اخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم والعياذ بالله تعالى كذلك أيضا من معاني اسم الله تعالى المؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصدق المؤمنين إذا وحدوه فالمؤمن من معانيه المصدق الإيمان من معانيه التصديق فالله تعالى هو المؤمن أي المصدق المصدق لمن المصدق للمؤمنين في توحيدهم الياه سبحانه وتعالى بمعنى أن الله تعالى يشهد بصدق المؤمنين فيما يعتقدونه ويؤمنون به من توحيد الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم يعني وشهدت الملائكة وشهد اولو العلم قائما بالقسط فالله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية سبحانه وتعالى فصدق ما قاله المؤمنون كذلك أيضا من معاني اسم الله سبحانه وتعالى المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يصدق وعده مع عبيده يعني المؤمن يأتي بمعنى المصدق يعني الذي يصدق وعده بإنجاز هذا الوعد بإنجاز هذا الوعد فصدق الشيء يعني حققه حققه وجعله واقعا فالله سبحانه وتعالى إذا وعد فهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد ويصدق وعده سبحانه وتعالى ف يعني يحقق ما وعد الله تعالى به المؤمنين ويصدق ظنون عباده الموحدين ولا يخيب آملهم وهذا أيضا من معاني المؤمن أنه تعالى يصدق ظنون عباده الموحدين ولا يخيب آمالهم قال تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء فالمؤمن يظن بالله تعالى خيرا وأن الله تعالى عفو كريم رحيم سبحانه وتعالى فيصدق الله تعالى ظن عبده المؤمن وقال الله سبحانه وتعالى قل صدق الله قل صدق الله هذا فيه صدق الله سبحانه وتعالى وقال تعالى ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث وقال تعالى ثم صدقناهم الوعد, الوعد فانجيناهم ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء فالله تعالى يصدق عباده المؤمنين ما وعدهم وينجيهم سبحانه وتعالى فهذه كلها من معاني اسم الله سبحانه وتعالى المؤمن نأتي الى حظ العد العبد من هذا الاسم حظ العبد من هذا الاسم الكريم من اسماء الله سبحانه وتعالى المؤمن ف ماذا على العبد ان يفعل ليؤدي حق هذا الاسم الكريم من اسماء الله سبحانه وتعالى اولا ان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ان يؤمن العبد الله تعالى هو المؤمن فالايمان صفة مدح وكمال فيؤمن العبد وبالله سبحانه وتعالى وبملائكته وكتبه ورسله وأركان الإيمان وبما أمرنا الله تعالى أن نؤمن به وأن يثق العبد في أن الله تعالى هو مانح الأمان ومعطي الأمان سبحانه وتعالى وأنه الذي يعني يؤمن عباده المؤمنين وأن يثق في وعد الله تعالى إذا علم أن الله تعالى هو المؤمن يعني هو الذي يصدق وعده سبحانه وتعالى فيثق المؤمن في وعد الله سبحانه وتعالى ويعمل بالشروط التي يعني وعد الله تعالى من عمل بها بالجزاء العظيم والأجر الجزيل فتعلم أن الله تعالى هو المؤمن هو الذي يحقق لك هذه الوعود وأن يثق في خبر الله تعالى وأخبار رسله ما أخبر الله تعالى به وما أخبرت به رسله لأنه يعلم أن الله تعالى هو المؤمن هو الصادق سبحانه وتعالى الذي لا أصدق منه وكذلك أن يتحلى العبد بصدق الوعود أن يفي العبد بما وعد به لأن الإيمان صفة كمال والعبد يتصف بما يليق به من يعني من هذه الصفة يؤمن من وعدهم بمعنى يصدق معهم في وعوده وأن يتحلى العبد بالأمانة كذلك أن يتحلى العبد بالأمانة وأن يأمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم وأن يكون المؤمن مجيرا للمظلومين ومغيثا للملهوفين فإن هذا يعني من معاني اسم المؤمن ومما يليق بالعبد يعني أن يتصف به على قدر يعني ما يليق بالعبد فهذه بعض يعني حقوق هذا الاسم ال الكريم من اسماء الله سبحانه وتعالى نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم وما قلنا والحمد لله رب العالمين